وصافت صفا، فالزاجرات زجرا، فالتابيات ذكراء، إن إلهكم لا واحد، وقسم آياته على السماء والأرض وما بينهما ورب المشارق، إن زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب. وَاحْضَنَ كل كُلُّ شَيْطَانٍ لا لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْعَلَاءِ وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ إِنَّ مَنْ خُطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِيَابٌ ثَاقِبٌ فَاسْتَفْتِهِم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طيل لازب بل عجبت ويسهرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسحرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُثُونَ أَوَ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ دَاخِرُونَ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ وَقَالُوا إِيَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ مَقَامُ يَوْمِنَا هَذَا هذا يوم الدِّينِ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ النَّدِيقَاتٌ بِهِ تُكَذِّبُونَ أُحْشِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ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 يومئذٍ في العذاب مشتركون إنك ذلك نفعن بالمجرمين إنك ذلك نفعن بالمجربين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله إنهم كانوا إذا لهم لا إله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 وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا مَا كَانَتْ تَعْمَلُونَ إِلَّا عِبَادًا اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ فَضَاءَكُهُ هُمْ مُكْرَمُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ يطاف عليهم بكاس من معين بيضاء لذة للشالبين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرفعين كأنهن بيض مكنون اقبل بعضهم على بعض يتسألون قال قائلٌ منهم إني كان لي قرين قال قائلٌ منهم إني كان لي قرين يقول أإنك من المصدقين أذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئذا مثنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطنعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم فاطلع فرآه في سواء الجحيم قالت الله كنت نردئ ولو لعنة كنت من المحضرين أفما نحن بميتين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا له الفوز العظيم لمثل هذا لمثني عادا فليعمل العمنون أذلك خير نزلا أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إن فتنة للظالمين غا صدره تخرج في اصل الجحيم طنوا غا طنوا رؤوس الشياطين فانهم لا اكلون منها فانهم لا اكلون منها فمالئون منها البطون فانهم لا اكلون منها فمالئون منها البطون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 هُمْ على آثارهم يهرعون ولقد ظن قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذلين فانظر كيف كان عاقبة المنذلين إلا عباد الله المخلصين لقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته من الباقيين وتركنا عليه في الآخرين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إن كذلك نجزي المحسنين نهو من عبادنا المؤمنين ثم أغرق الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم وإن من شيعته لإبراهيم إتجاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون إفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نطرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مجبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون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 قالوا قالوا بنو لؤنب بنينا فلقوا في الجحيم فأرادوا بي كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال اني ذاهب الى ربي ساهدين رب هبني من الصالحين رب هب من الصالحين فبشرناه بغلام حليم لمما بلغناه السعي قال يا بني لمما دنا وماه السعي قال يا بني قال يا بني اني ارا في المنام اني اذبحك, قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابى تفعل ما تؤمر قال يا ابى تفعل ما تؤمر. ستجدني ان شاء الله من الصابرين فلما أَسْنَنَنَا وَتَنَهُهُ لِلجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِن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 وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارو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 اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ فَكَذَّبُوكَ فَإِنَّهُمْ مُحْضَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى الْيَاسِينَ إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ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 فنبدناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا به فمتعناهم إلى حين بس فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إلاته وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإن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 سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما آتتم عليه بفاتنين إلا إلا من هو صان الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإننا نحن صافون وإن نحن المسبحون وإن كانوا يقولون لو أن عيادنا ذكرا من الأولين لكن عباد الله المخنصنين فكفروا به فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين وإنهم لهم المنصرون وإن جندنا لهم الغالبون فتولى عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح